الحمد لله نحمده نستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلق فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم أحبتي في الله السلام عليكم ونحمد الله وبركاته اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على لقوم الكافرين اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين اللهم اهدنا في هديت وبارك لنا فيما ما وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يعز من عاديت ولا يذل منه عليك تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء ونسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرض غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وأن تثبتنا واتثق الموازننا وتقبل صلاتنا وتغفر خطيئتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين ونعوذ بك ربي من شر ما استعادك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا. وسددنا اللهم جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب وهمنا وجلا أحزاننا اللهم ذكننا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا اللهم ارزقنا اتلاوة وآنا الليل وطواف النهار على نحو الذي يرذيك عنا اللهم اجعلنا من أحسن عبادك نصيبا عندك يا رب العالمين وأقربهم منزلة منك يا أكرم الأكرمين وأخصهم زلفة لديك يا أرحم الأرحمين اللهم إنه لا ينال ذلك إلا بفضلك ورحمتك وجودك فجود علينا بجودك يا أكرم الأكرمين واعطف علينا برحمتك يا رحم الأرحمين اللهم اجعل لساننا بذكرك لهاجا وقلوبنا بحبك متيما ومن علينا بحسن إجابتك يا رب العالمين وإقل عثراتنا واغفر ذلتنا فإنك ربنا اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أن ترزقنا قلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا طيبا وخلقا حسنا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا اللهم اقضي حوائجنا جميعا واغفر ذلتنا وذنوبنا يا رب العالمين وطهر قلوبنا متعنا بقربك ونعمنا بحبك واجعلنا في سترك مقيمين ولا تجعلنا يا ربي بغيرك واثقين واحفظنا في أيامنا وفي أعمارنا وفي ليالينا اللهم اجعلنا ممن يرضى بقضائك يا أرحم الأرحمين وولي ذلك يا ولي المتقين اللهم ارحم في دار الدنيا غربتنا ورحم لنزول الموت مصرعنا ورحم بص أيدينا ورحم فغر أفواهنا ورحم وقفنا بين يديك يا ديان يوم القيامة اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المقبولين اللهم جعلنا من المقبولين وتجاوز عما نفعل يا رب العالمين وعملنا بما أنت أهل له يا أكرم الأكرمين ولا تعاملنا بما نحن أهل له فنذل ونضيع ثم أما بعد يا حباي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله لي ولكم القبول يا رب العالمين إن شاء الله كده نأخذ اليوم درس نستكمل درس اليوم دروس التجويد ودرس اليوم أحكام اللام الساكنة نأخذ اليوم بإذن الله أحكام اللام الساكنة ودرس إن شاء الله أنا أعلى من كثيرات منكم يعني الدرس ميسر لكن إحنا بالشكل ده بنو... عشان نتم كل أحكام التجويد أو ندي هذه الدورة بداية من أحكام تصحيح التلاوة لكل أحكام التجويد اللي هتمر عليك أو مرت عليك أو قرأتيها أو لم تقرأيها عشان يبقى الأمر كاملا عندك بإذن الله اليوم أحكام اللي هو اللام الساكنة اللام الساكنة أحبائي في لام الاسم ولام الفعل و لام الحرف زي الثلاثة أو زي نميت بين الثلاثة اللي هي لام التعريف او لام الاسم تسمها لام التعريف أو لام الاسم ماذا تعني لام التعريف او لام الاسم هي لام ساكنة العرب تجعلها قبل الاسماء عشان تعرف تعرف بها الاسماء بتسبقها أو تسبق هذا همزة وصل مفتوحة تثبت هذه الهمزة في الخط دائما في الأول واحنا بنكتب بنكتب كده ألف ألف وعليه حرف الصاد اللي هو همزة وصل اما في النطق فتثبت في البداية فقط وتسقط في الوسط زي ما بدي أقرأ مثلا كلمة كلمة البيت الألف الأولى هي ألف اللي هي ال ال بال الام التعاريف الألف الأولى فيها عليها حرف الاء الصاد اللي هو بتبقى همزة همزة وسط تقرأ بداية ولا تقرأ وصلا يعني لو حطيت للبيت دي باء بقول بالبيت الهمزة الأولى لا تقرأ، وكذلك الكتاب، الكتاب تقرأ أولاً الهمزة اللي في في اللي هي لام التعريف، لكن وصلاً بالكتاب لا تقرأ، وهكذا في الوكيل. وضع لام التعريف مع حروف الهجاء بعدها. لام دي ممكن بنسميها لام ايه او لام ايه بنسمي اللام دي إما لام شمسية وإما لام قمرية. بنتها البساطة. لام الشمسية زي لام بتاعت الشمس تقرأ لا تقرأ. عشان كده بنقول اللام هنا مضخمة مش موجودة مش حاسين بقرائتها عشان كده بنقول شمسية يعني زي الموجودة في كلمة الشمس مضخمة واللام الثانية اللي هي اللام القمرية دي زي الموجودة في كلمة القمر اللام هنا ظاهرة إنما اللام الموجودة في الشمس كأنك تقرأ ألف همزة وبعدها شين الشمس إنما الموجودة في القمر القمر بتقرأ اللام، وفي الشمس أو في الشمسية لا تقرأ اللام. عشان كنا بنقول في الأولى بتاعة الشمس مضغمة، وفي الثانية اللي هي القمرية بنقول أنها مظهرة. ما هي الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية؟ اللام الشمسية اللي بتاعة الشمس تضخم العرب العرب لام التعريف في اللي هي اللي بتاعة اللي في أربعة حرف. يعني ما تبقىش بين في اللام القراءة ما تبقىش بين وضحة في اللام. في 14 حرف مقاربا لللام في المخرج نحو والشمس بتقرأيها والشمس والسماء اللام الأولى اللي بعد الألف الموجودة عندك لا تقرأ واللام الموجودة فيه والسماء لا تقرأ الداعي أب كانها تقرأ ألف ودال مباشرة لا تقرأ لام فيها هنا الطول الطول اللام الأولى الهمزة الأولى ثم طاء لا تقرأ اللام وهكذا إذن الحروف الشمسية مجموعة في الحروف الأولى من كلمات البيت التالي بعد لما تيجي بعد اللي هي الهمزة اللي بقولك على همزة وصل واللام لام التعريف بتيجي مضغمة فين إذ أتى بعدها الحروف التالية طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع دعسو أظن زر شريفا للايه الكرم طب تعالي كده حطي الفاء ا آلف التعريف قبلها بتقولي الطاء يعني الطيب بتقولي الطيب فلا تقرأ لام وهكذا بتاخدي الحرف الاول على فكرة من هذه الكلمات الحرف الاولى من هذه الكلمات الطاء ثم الثاء ثم الصاد ثم الراء هاتي لي كلمه مثلا اللي هي مثلا حق ا بعدها فاء زي ايه الفور أثور تقرأ اللام لا تقرأ اللام هكذا وكذلك الصاد بتقولي الصافات الصافات ما بتقوليش الص اللام دي مضامة فلا تظهر وكذلك رحمة بتقول بتقرأها كذا الرحمن الر ر ما بتقوليش الرحمن صعبة حتى على اللسان وكذلك في التاء بتقولي مثلا كلمة بعدها ا و تاء زي كلمه ايه التواب الرحيم بتقولي ا همزه وبعديها تاء فلا تقرا فيها ال لام في لام التعريف موجوده وكذلك الض الضيف الضيف الض الض ها ثم ضاد لا تقرا ال لام معناها موجوده فيها التعريف وكذلك في الذال بتقولي الزاريات ذروه وكذلك في الذال ما لا تقرا ال لام في الزاريات وكذلك في حرف النون في الكلمة التي تلي تلي ذلك إزدي تقرأي تقولي النور النور النور بتقولي على طول ان أن مع ان في ال ال لكن اللام لا تقرأ لانها مضغمة وكذلك بع بدخل الحرف الاول اللي هو الدال هتيلي كلمة فيها لام التعريف والدال مالك يوم الدين أد ما تقولش الدين آل لا بتقولي أد أد بتقرأي الهمزة ثم الدال واللام الأولى مش مو... اللام الأولى مضغمة عشان كلام الظاهرة في القراءة لأنها جلام الشمس الشمس بتقولي الحروف دي بتوع لام اللي هي لام الشمسية وكذلك السين من كلمة سوء بتقولي السموات السا السا ما بتقولش السموات لا تقرأ اللام وكذلك حرف الله في كلمة الله بتقرأ سول بتقولي إيه حط لها الله ال. ال. يبقى ام إيه الله إزاي تقرأ بتقولي الله على طول ما بتقولي إيش الله وكذلك إيه حرف إزاي إزاي تقرأ إيهها إيه وانت بتقولي بتقولي في حرف إزاي بتقرأ إزاي إيه تقرأ إزايها إزاي هاتولي إزاي تلي الله ها وتقولي مثلا إيه يقيم الصلاة أو الذين يقيمون الصلاة ويأتون إيه الزكاة الزا الزا بتقولي بتقوليهاش الزا الزكاة شريفة الشمس الش ش بتقولي إيش الله لا تقرا اللام هنا الأخيرة حرف اللام في للكرم إزاي تقرأيها بتقولي مثلاً كلمة الليل الليل اللام الأولى الليل حقيقة الأمر اللام اللي هي الليل المشددة دي هي اللام اللي هي بتاعت الليل بتاعت اللام لأنها بتشدد بعد ما تضمن يبقى دي الأحرف اللي بنسميها دي الحروف اللي بتأتي بعد لام التعريف عشان تضمن وبنسميها في الحالة دي دي اللام الشمسية هل ليها علامة في المصفح؟ أفتح المصفح كذا معك؟ هتجد يهزيه الكلمات اللي بعديها الأحرف السابقه دي اللام بتاعتها معرّة. ما فيش عليها. تاع اللام نفسها معرّة والحرف الذي يليها معليش شدة. افتح كذا المصفح وشوف الأحرف أو الكلمات اللي أنا قرأتها عليك دي هتلاقي اللام الأولى زي كلمة الشمس. هتلاقي هتلاقي اللام بتاع الشمس أو الرحمن. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن. هتلاقي اللي هي اللام معرّة. والحرف الذي يلي اللام المعرّى اللي حصل اللي هو فيه إضغام اللي هي هو بتاعة الشمس هتجديه حرف مشدد هكذا علمتها في المصحف هذه هي اللام الشمسية واضح ثم الثانية اللام القمارية إزاي بنقرأها وما هي حروفها حروف الباقية لما بتظهر العرب لام التعريف عند أربعة اللي بتظهر يعني العرب لام التعريف عند أربعة عشر حروف مجموعة في الجملة اللي هي اسمها هي ابغي حجك وخف عقيمة يعني لما تيجي تقولي ايه انا اخدي منها الهمزة في اللي هي القلب دي بعد المخرج عن كل هذه الحروف مثلا تقولي الارض الارض الحج الخوف العافية او هنا وانا اقول مثلا وذلك البعد المخرج اللام عن مخارج تلك الحروف نحو مثلا القمر الأرض، الحج، الجبال، البيت. كل الحروف الموجودة لأن كل واحد اللون راحمر يعني كلها حطيلها ألف ولام هتجدي كل هذه الحروف هتظهر أو هتبقى واضحة كل هذه الحروف اللي بنسميها حروف اللي هي اللام هنا تسمى لام قمرية لبعد مخرج اللام عن مخارج تلك الحروف اللي هي ظهرناها في هذا البيت السابق. علامتها في المصحف ايه؟ لو رجعنا للكلمة القمر أو لو رجعنا للصفحة السابقة هتجدي اللام مشكلة عليها علامة اللي هي السبعة المقلوبة اللي هي أو علامة السكون أو الدائرة بتاعت السكون لو رجعنا الحروف شو فيه علامة, علامة الإزهار الدائرة دي الارض هتلاقي علامة إزهار الحج عليها علامة الإزهار الجبال البيت عليها عليها أيضاً اللام مظهرة عليها علامة الإزهار في المصحف علامتها إثبات السكون على اللام عند في في المصاحب اللام الثانية لام الفعل وإحنا بنتكلم عن لام الفعل قلنا لام الفعل هي لام ساكنة تدخل على وسط على الفعل وما حكمها سواء كانت في وسط الفعل أو في آخره حكمها إما اضغام وإما إيه إظهار زي اللام الشمسية واللام القمرية بس إحنا نشوف بقى الفرق إيه تضخم لام الفعل عند لا عند اللام والرائي نحو قل ده فعل عشان كده بقول لام الفعل قل يلام الفعل قل لا أملك لنفسي هتضغم اللام الأولى في اللام الثانية الدغام متماثلين قل ده فعل تضغم في الراء وزيك تقرأها هكذا قر ربي قر قر قر يقفهم وراء ورقهم فخم بشرة لم بقرأ قل أنا ما بقرأش اللام الأولى أنا بقرأ اللام الثانية لأن فيها إضغام دي بالنسبة للفعل علامتها علامة اللي هو قراءة اللي هي اللام في الفعل إنها تعرق اللام من شكل السكون اللي أنا وردها لكم فيه شكل إظهار يعني وأشدى على الحروف التي تليها زي ما احنا بنا دايما منشوف في الإضغام تجلي الحرف اللي هو مضغم معرّة والحرف الثاني عليه إيه شدة بالنسبة للإظهار احنا قلنا بتضغم في اللام يوراء طيب متى الإظهار؟ تظهر الفعل عند باقي الحروف تظهر الفعل عند باقي الحروف زي مثلا ايه وحملناه فاصلة الكلمة ها لكن اللام وحمل لفصل حمل حملنا على ذات الواحي ودسر هنا مظهرة تظهر لام الفعل العدم وجود هنا ايه اللام الراء اللي هي مفيش اطغام بعدها لبعدها اي حرف اخر اذا تظهر لو جاء بعدها اي حرف اخر قل قل سبحان ربي عشان كده لما تيجي تقرأي بقول لي قرأت الخاطئة خطا انت ما بتقراي الحروف مضغمه بتقولي بعض الناس تقراها كده الخطأ هكذا والصحيح هكذا هقرا لك الاول خطأ بتقرأ الخطأ كده قل سبحان ربي قل سبحان ربي لانك ما لسانك في الساكن اللي هو النون بتقولي هكذا قل سبحان ربي رجعي لعيفك الساكن بتاع اللام ثم ضمي في السين قل سبحان ربي لكن لو كان الامر ابعده قر قر قر بزيدني يبقى على طول قاصمه مضمومه ثم راء مفتوحة في قل رب زدني علما لكن لما تيجي تقراي حاجة زي اي حرف اخر غير الراء واللام بترجعي شفايفك في اللام تظهري سكونها وصفاتها ثم تظهري بعد ذلك السين ضمه السين قل سبحان ربي حتى لا يظهر ان الحرف اللام مضغم في كل الحروف هو لم يضغم الا في اللام والراء تظهر لام الفعل لعدم وجود لام او راء بعدها علامتها اثبات السكون على اللام زي ما انتم لازم يكون فيه سكون على لام بتاعة قل سبحان ربي لام بقى الحرف اللي هي الثالثة لام هل وبل حكمها زي ما قلنا في اللفات هنقول فيها برضو حكمها إما الإضغام وإما الإظهار متى تضغم ومتى تظهر وأنا بقرأ متى تضغم أو متى تظهر تضغم لام الحرف عند اللام والرا نحو بل ده حرف بعدها را. بل بعدها راء بل رانا تضغم لام الحرف الراء بل رانة بل رانا بل لا يكرمون اليتيم بل لا حرف البل تضام هنا في لام الحرف في لام بل لا يكرمون اليتيم نعم بس خلي بالكوا برا نا خلي بالكوا عايزا فكركو ولا خدوا قراءات هيعرفوا ان احنا بنعمل فيها ايه في الشاطبية بنعمل سكت بل كلا بل رانا في ناس ما بتعملش على فكرة فيها اضمام في بعض القراء ما بيعملش فيها ما بيعملش فيها إيه ما بيعملش فيها سكت يبقى لو ما عملوش فيها سكتة هعملو فيها ايه اضغام فدي هيبقى هيطيجها تظهر لمن يقرأ او ياخد اللي هي القراءات فهل لنا, من شفعاء فهل لنا من شفعاء هتقرأ هكذا دي بقى دي في الاضغام فهل لنا فهل لنا اللام التي تقرأ اللام الاولى ولا الثانية بدن فيها اضغام يبقى اللام الايه الثانية طبعا بدون فيها إضغام هذه بالنسبة للعلامة طيب بالنسبة دي الإضغام في الحرف بل وهل إيه علامتها تعريط اللام الأولى من السكون ووضع شد على الحرف الذي يليها لم يرد هنا في نقطة لم يرد بعد لام هل رأ في القرآن الكريم طيب ده بالنسبة للإضغام والإظهار بتكل بقية الحروف في هل تظهر بعد هل احنا قلنا لما يجي بعدها لام الإضغام لكن بقية الحروف هتبقى هل ثويبة الكفار وما كانوا يخعلون هل ثويبة على فكرة بعض القراء بيقرأوها ازاي بيقرأوها ازاي في الاضغام هل ثويبة لكن احنا بنقرأ الحفص كيف هل دي التوسط دي سكون اللام دي اظهارها ودي ادي توسط لين عمر اللي هي الحروف بتاعت اللي هي توسط جران السود قولي هل ثويبة مش هد ثويبة هل ثويبة لو قلتي هل ثويبة يبقى انت مدتيش الحرف اللي هو اللام صفته ولذلك بيظهر الحرف كأنه مضغم ادوا يا بنات الحروف مخارجها وصفاتها حتى تكون القراءة سليمة صحيحة انت نفسك تستمتع بالقراءة اذا كانت توفر في الحروف اتمام الحركات واحد اعطاء الحرف مخرجه اتنين اعطاء كل حرف حقه ومستعقه والصفات ثلاثة وبقية الاشياء اللي احنا ذكرناها سابقا علشان تبقى قراءتك صحيحة سليمة وإن شاء الله نقرأ كده ونسأل الله عز وجل أن يقرئنا القرآن كما أنزل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن نكتهد ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق يا رب العالمين وكذلك يبقى هنا هل سيب الكفار وما كانوا يفعلون تظهر لام الفعل لعدم وجود لام أوراق بعدها بل ظننتم إزاي أقرأها بل ظ بل ظ مش بل ظننتم بل ظننتم بل شوفين لام بتجري إزاي بل ظننتم خلي بالكم من صفات اللام خلي بالكم من توسط جريان حرف اللام هذه صفاته علامتها إثبات السكون على اللام وبذلك انتهى درس أحكام اللام الساكنة أو التنويق أحكام اللام الساكنة في الفعل وفي الاسم وفي الحرف نأتي الفقرة الثانية وهو درس هام أيضا درس المدود يمكن يكون مرة علينا أشياء كثيرة منه لكي نكون صلحنا المادة الطبيعي وفهمنا ازي اصلح المادة الطبيعي وازي صلح المادة اللي بالوا وازي صلح المادة اللي بالألف وازي صلح المادة اللي باليا ويا رب العالمين نكون بعد هذه الدروس لبان احنا اقتربنا من سنة تقريبا اقتربنا من اقتربنا من سنة اسال ربي سبحانه وتعالى ان يعلمني ويعلمكم وان نعمل بما تعلمنا يا حبائي اذا تعلمنا ولم نعمل كأننا شجر بدون ثمر احنا عايزين نكون شجر بثمر نتعلم ونفقه ونعلم ونصبر الثلاثة دول مهمين جدا في أي من يتعلم القرآن أسأل الله بربي أن يرزقني وإياكم أن نتعلم وأن نعلم وأن نصبر على التعليم المدود يا أحبائي وهي الدرس الذي يلي ذلك إيه هو المد عشان كده بقول لكم دايما لما بيجي تيجي واحدة تقرب وقال لها يا بنتي أنت مدودك مش موجودة أصلا تقول ويبتقرها هكذا تقول أعوذ بالله من الشيط أعوذ بالله الوكيل عندها كذا المد بالله أعوذ بالله من الش فين المدود أين المدود ده من اسم تعريف المد المد هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد وطبعا هكلمكم عن حروف المد اللي هي أي نحو حروف المد وهي بالالف الساكنة المفتوح ما قبلها مد طبيعي نحو كلمة الرحمن مالك يوم الدين. البعض يقرأ مالك يوم الدين أو خالدين فيها مثلا نحو خالدين فيها. تقرأها كذا تقول خالدين فيها الصحيح خالد بدون مبالغة خالدين فيها هذا هو الصحيح. خاء مفتوحة والمد امتداد الخاء وديه حركتين المد الطبيعي على حسب طريقة قراءتي إذا كان ترتيل وإذا كان حدر ولا إذا كان تدوير زي ما عرفنا اللي هي بالنسبة سابقا زي كنا بقرأ خالد لازم احقق المد في كلمة في المد الطبيعي في خالي قول لهو الخالدين عندي فيها مدين خالدين فيها مش فيها فيها في مكسورة حرف فاء مكسور بعدها ياء مدية يبقى لازم احقق المد اللي هو اطالة الصوت وإلا ما جبتش مد خالدين فيها الرحمن الرحمن مد طبيعي بجيب في بعد الميم مد طبيعي طبعا إذا كان عرض السكون هيزيد بعد ذلك لكن لكن الرحمن علم القرآن يبقى المفروض أقول بعد الميم بعد رحم الرحمن علم الرحمن علم القران لو واقف على عارض مثلا أقول مالك يوم الدين ما بقولش مالك يوم الدين مالك يوم الدين تيم تي مفتوحه فقط أين المد الطبيعي مالك يوم الدين يبقى مد مد طبيعي هنا حرف المد بالآلف والواو الساكنة المضمومة قبلها مد طبيعي أيضا تعرفين الثلاثة اللي هو في حروب في المد الثلاثة إزاي أقرأ نحو إيه يقولوا يقولوا الذين آمانوا مثلا ويقولوا الذين آمانوا ويقولوا الذين كفروا ازاي أقرأ الواو المادي وآب وأنا بقرأ اللي قدامي يفهم إن أنا فهم إن الماد إطالة الصوت إحنا مش فهمني يا جماعة إن الماد إطالة صوت عشان كده بقول ويقول الذين كفروا ويقول الذين كفروا لم تعطي الماد حرا لم تعطي الماد زمنه ولم تعطي الماد إطالة صوته عشان كده مدك ضعيف ناقص ويقول الذين كفروا شايف كفروا مش كفروا في ناس بتقول كده كفروا بعد الفاء عندك راء وو مادية أين الواو المادية أين الصوت المط... المطال اللي هو المد حرف المد اللي هو بتقرأيه بالطول أو إطالة الصوت مش باين لأنك مش واخد بالك أبدا أن المد هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة اللي انت عارفينها وكذلك مثلا في قلوبهم مرض وانا بقرأ في قلوبهم عندك في أطيلي صوت الياء وأطيلي صوت الواو عشان تقرأي مدك صحيح في بعض نستقرها كذا تقول في قلوبهم مرض لمدت لأطال الصوت الفياء في كلمة في حرف في ولا أطال الصوت الواو في كلمة قلوبهم هنقرأها التالي الصحيح في قلوبهم إزاي أقرأها مدت الواو وأطلت صوتها مدت الياء اللي في حرف في وأطلت صوتها وكذلك إذا كان المد بالياء الساكنة من أول الفاتحة وإحنا بنقرأ الحمد لله رب العالمين مثلا تقولي الذين أو تقولي مثلا الذين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إحنا بنقرأ دي لأنا بنقف عليها بنقول عرض السكون لكن أنا عايزة أقرأ أي كلمة فيها اللي هو أنا بقرأ كلمة اللي بقول الذين وأنا بقرأ الذين بتنقرأها كذا الياء هي الساكنة مكسور مع قبلها نحو سنين عدد سينين سي مكسورة بعدها ياء ازاي تجيب الياء سينين الذي ذي الياء اللي موجودة عندك دي انت بتجيب الكسر في حقيقة الامر بتجيب كسر الذال لكن ما بتجيبيش اطالة صوت الياء المادية زيك هي دي الاخطاء اللي بنقع فيها في الالف والواو والياء اللي هي اللي هي المدود الطبيعية اللي احنا ودي أهم وإحنا بنقرأ القرآن بدايةً بدايةً بنقول يا جماعة إحنا بنأكل المدود بنقولها بالعمية إحنا بنأكل المدود مش فهمنا معناه إيه بنأكل المدود يعني إطالة صوت المد مش موجود عندي زيك في بعض ده أنا بتكلم في المد الطبيعي اللي هو حركتين بعض الناس لما تيجي تقرأ مثلاً المدود اللي هي بعد كده اللي هديك وأنواعها لما تيجي تقرأ المد ال ال سواء المد اللي هي الواجب المتصل أو الجائز المنفصل عنده في الشعابية المفروض له تقرب أربعة حركات مثلاً استحالة تقرأ السماء بأربع حركات عشان كتب بقول لها يا بنتي اضبطي بداية حركاتك بالعد على صابعك عشان تضبطي المد لكن تقول ايه أس... تقول مثلا السماء والسماء بس السماء والأرض مدي مدي أطيل المد ادي الأربع حركات اللي احنا عارفينهم في المد الواجب المتصل أو قد يزيد عن ذلك عن الأربعة السماء وشوف شوف شوف المد متصعب ازاي شايف صوت المد قوي ازاي؟ لكن تيجي على صوت المد وتخفض صوتك وتضيع صوت الجهر الموجود في المد؟ تكون قراءتك ضعيفة افهم الأخطاء السابقة واجمعيها مع أنواع المدود وأخطاء المدود اللي احنا بنتكلم فيها بم. أنواع المدود يا حبائي اللي هو المد الطبيعي اللي ارتلك عليه الثلاثة السابقين في الصفحة السابقة وبعدين في مد عوض اثنين مد عوض ثلاثة مد بدل أربعة مد منفصل 5 مد متصل 6 مد الصلة 7 مد عارض مد العارض 8 المد اللازم 9 مد اللين كل مد من المدود دي هنتكلم عنها ونشوف أخطاءنا فيها إيه علشان نحكم أو نزبط قرائتنا كما ذكرت لكم أولا المد الطبيعي المد الطبيعي اتكلمت فيه في الصفحة قبل السابقة لما قلت لكم كلمة في الذي دينا وكلمة كفروا هلواوي المادية الطويلة دي فين اطارت الصوت وقلت لك خالي دينا اين, اين ماد خالي مالك بدون مبالغة بعد نقول خالدين فين يا بنتي انت لازم تسويلي بين زمن الماد بالالف زي مع الماد باليا وما تصليش ما تبالغيش ادي الزمن دي بس حسسيني ان انا حسة ان اشعر ان اتي بتقرأي ماد تكديش الماد المد الطبيعي اللي هو أول حد هنا نوع من أنواع المد اللي نتكلم عنه هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب مد طبيعي نحوك بما أين المد الطبيعي في كلمة بما الألف بعض الناس تقرأها كذا تقول بما بما كانوا بما كانوا ولا ولا حرف فأحره بما دي كرتي صح طب أقرأ الصح إزاي الباء مكسورة أنت لم تحقق لي حرف الباء قلت بما كانوا بما كانوا افصلي بين مخرج الباء ومخرج الميم قولي بما ما بما كانوا يبقى مدي المد الطبيعي فيه اللي هو المد فيه بالفتحة في هنا امتداد الفتحه بتاعه الميم على على على ربهم يتوكلون وتقرأيها كذا تقولي على ربهم تقولي على ربهم الصحيح على رب. شو على رب ماوية تقولي على على فكرة على دي الناس بتقع في خطأ شديد جدا فيها تقول على على ربهم وناس تقرأها خطأ تقول على ربهم الذي صح والذي صح هذه بلغت في المد بلغت في المد لحد ما وضعت بعد المدها تقول على على كأن الشيء يعلو الشيء لا يعلو ربي أحدا أبدا سبحانه وتعالى على ربهم جتعوا الكلون على على هنقرأ على ربهم على ربهم او الاخر الخطأ على ربهم هل بالفرق بين الصوتين؟ هقولها مرة ثانية على ربهم الخطأ على ربهم هي على فكرة فتحة العين وضعت بعد المد بعد اللام مد طبيعي وزلت عليها. على حتى لو الخطوة أدى يديك أمام فاك فاك هتجدي فيها على كلمة على على خطأ. أدين تمييز بين كلمة على ربهم وعلى ربهم السطيل. أدين تمييز بين الاثنين؟ طيب الحمد لله يبقى كلمة نحو على ربهم دخلوا عليه دخلوا على يوسف كيف نقرأ الوضع المادي هنا؟ من قالهاش دخلوا على يوسف دخلوا على دخلوا على دخلوا على خلي بالكم الواو اللي اللون الاحمر دي واليا الواحد اللون الأحمر ادي اطيلي اطيلي البيني المد باطالة صوت المد المد الطبيعي يدعو يدعو العين مضمومة ثم بعدها واو اطيلي المد بدون مبالغة وفي أنفسكم هتقرأ هكذا احنا هنقرأ طبعا في أنفسكم ديها لأن بعدها همزة تقرأ بالمد لكن أنا عايز أجيب وفي بعدها أي هتولي بعد في آية بعدها وفي في الياء مادية وبعدها أي حرف غير الهمزة ها في هتوها في كل سنبولة اقرأوا لي الياء هتقرأ الياء ياء مادية في كل في كل في مد طبيعي اطيل الياء حسين انها اطالة المد في الياء نسقي وخاصة لما تيجي تقف نسقي قف مكسورة ثم ياء اطالة الصوت بها ما تكليش المدود الاخيرة احنا الاسب من المدود الاخيرة دي في قراءتنا لا توجد او حتى المد الطبيعي في الاحرف اللي بقى موجودة عندك دي كتير جدا لما بيجي يقرأ هذه الكلمات وبعدها الكلمة الأخرى بيضيع زمن المد أو أطالة زمن المد في هذه الأحرف إياكم يخافون فالمفروض أن كل هذه مثلا كلمة فيكم في كأنك بتقولي فيكم فيكم من أخطأ فيها يقرأها كذا أقول فيكم فيكم, فيكم فيكم خطأ أتم الياء بدون بلا فيكم قميصة قميصه قميصه حتى لما تيجي تقرأ شو يشتغل عصره بيقرأها وهو بيقرأ هذه الكلمات كأني بقولك هنا حركتين بالقميصه بيقول بقولش قميصه بيقطفش الياء أو الحرف الواو المادي أو وهكذا بالالف أو بالواو أو بالما إذا يمد بمقدار حركتين طيب الحركة اللي هي إيه هي الصفحة التي تلي ذلك القياس أزمنة المدود الحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بالحرف وقد سبقت أننا درسناها في الدروس السابقة سواء الحرف متحرك أو مضموم أو مكسور يعني زمن القاف يساوي زمن القي زمن القا زي زمن القي زي زمن القو قولوا قولوا زي قالوا زي قيلة الأزمنة واحدة الكلام ده درسناه وأخذناه في الدروس السابقة فمش عايزين نطيل مرة ثانية عليكم بس احنا بنقوله الملخص سريع جدا حركتين فترة زمنية لازم ننطق بحرفين متحركين يعني زي بتقولي لتقولي مثلا قالوا كانت بتقولي قا قا يبقى الزمن أطول لكن بعض الناس تقرأ قالوا تقولها كذا تقول قالوا قالوا قالو. قا كانت تقولي قا قا قالوا قا. مثلا مو الماء الميم لو عندك حرف مثلا كأنا جيبي النطق لما تيجي تقرأي مثلا حرف زي الماء زي المو زي المي إذا الأزمنة متساوية سواء الحرف بالضمة أو الحرف بالكسرة أو الحرف بفتحة مرات أزمنة لما نيجي نتكلم عن مراتب أزمنة المدود أزمنة المدود إما قصر بالقصر مقداره حركتين زي ما بنقرأ المادة الطبيعي السابق أو فاصلة القصر ده مقدره ثلاث حركات أو التوسط دي كلمات مصطلحة تتسمعوها على فكرة في التجويد بس لما يجيلك الكلمة تبقى فهمها القصر محركتين فويق القصر تعرفي إنها ثلاث حركات التوسط تعرفي إنها أربعة فويق التوسط تبقي فهمة علشان لما تيجي تقرأ في كتاب تجويد تبقى فهمة إنها مقدارها خمس حركات الطول أو الإشباع يقولك مثلا إيه فلان بقى بيقرأ بالطول أقول في حمزة ومثلا وورش يقرأ بالطول أو الإشباع في الجائزة المنفصل والواجب المتصل تبقى عارفة أنه هو بيقرأ بست حركات هذا مفهوم هذه الكلمات المفروض أن أنت تعرفيها وتفهمي معناها بالنسبة المقياس ده مقياس مرن بمعنى أنه السرعة يعني ست حركات في التحقيق لا يساوي ست حركات في التدوير لا يساوي ست حركات في الحدر يتوقف على طريقة السرعة في القراءة. اللي مثلا لما تيجي تقولي مثلا وانت بتقرأي مثلا لم تيجي تسمعي مثلا شيخ الحصر بيقرأ مثلا لوارش وهو بيحقق في القراءة هيبقى الست حركات دي هتعديهم بتؤدى جدا البعد كده الدرجة التانية اللي هي التدوير اللي هي فيها توسط هيبقى برضو ست حركات بس أسرع شوي الثالثة اللي هي الحدر اللي هو السريع هيقرأ الست حركات برضو هتعدي على صفح بس بطريقة يبقى إذن هي تتوقف على طريقة أو سرعة القراءة ده الماد الأولاني اللي هو ماد الايه اللي هو اتكلمنا فيه اللي هو بنتكلم عن المد الاولاني اللي هو مد الطبيعي طيب احنا هنتكلم عن دلوقتي المد الثاني اللي هو مد البدل مد البدل على فكره ده اللي بياخده ورش هو ده اللي هيتعلق او اللي هم هيبقى فاهمين ماد البدل لان هو له شغل في هذا المد هو ورش في في قراءه قراءه ورش عن يعني مد البدل ما هو تعريفه يا بنات لما تسمعي تقول ده مد بدل كل همزة ممدودة قيل في حالةٌ خاصة بين الطبيعي بمد مقدار حركتين وأصل من همزتين متتاليتين في بداية الكلمة فتبدل للهمزة الثانية حرف مد ونسب حركة الهمزة يقول نحو ايه؟ يراؤونة دي هذه الهمزة بتاعت يراؤونة لما تيجي تقرأها عند الناس اللي بيمدوا البدل دي مد البدل همزة مضمومة بعدها مد طبيعي بعدها واو يراؤونة عند كل القراء بيقرأون عند كل القراء يقرأوها بمد طبعا يراؤون لأن مد بعديها همزة دي هي بأوجم التصل والون دي همزة المضمومة وبعدها واو دي مد بدل إلا عند ورش عند عندو القراء يمدوا المد الأولاني ومد وون دي يقرأوها ايه؟ مد طبيعي إنما ورش بق فيها ليها شغل مرة يقرأها بالحركتين ومرة يقرأها دي أربعة ومرة يقرأها بإيه؟ بستة حركات وكذلك شنآن قوم شنآن همزة موجودة هي بعدها بعدها مد الهمزة دي في شنآن آن دي دي برضو مد بدل كل القرآن يقرأ كل القراء يقرأها شنآن قوم إلا عند ورش لأنه هو له عمل في في مد البدل له في قراءة مد البدل في هذه الكلمة في أوجه وكذلك الإيلاف دي بتكسر أنا كلمت, الو... كلمت بالوقتي دي الهمزة بالواو مضمومة والهمزة بعدها فتحة بالالف والهمزة مكسورة لإيلاف عند كل القراء لإيلاف لكن عند ورش له فيها كم وجه كم وجه اتنين اربعة ستة اللي هي أوجه هرش أمثلة على مد البدل يا جماعة اللي احنا بمقرأها آمن كل قراء بتقرأها آمن الرسول لأن هذه الهمزة بعدها فتحة دي اسمها ماد بدل أصلها آمن يعني الهمزة الثانية كانت برضو همزة فبقى هذا أيصر آمنة وكذلك أوتو أصلها أوتو وكذلك إيمانة أصلها إيمانة فأصبحت هكذا هايصر هذا في القراء آمن أوتو إيمانة لكل القراء تقرأ هكذا آمنة أوتو بس مدوا الآمنة مدوا حركتين عند كل القراء آمانة حركتين آمده أطيله آمانة أوتو زيها مد بدل أوتو إيمانة زيها مد بدل إي شوف الإي إيمانة الخطأ آمانة خطأ لأنك ما أطلطيش المد البدل أوتو خطأ لأنك ما أطلطيش صوت المد إيمانا خطأ لأنك معطل فيه صوت المد اللي هو المد البدل أو المد اللي هو بنقول عليه مد طبيعي اللي عند ورش هو اللي فيه حج الاحتلت اللي هو أوجه التلاتة اللي احنا عارفنا ده بالنسبة للمد الثاني اللي هو مد البدل النوع الثالث من المدود يسمى مد عوض مد عوض من اسمه يا بنات هو التعويض عن تنوين النصب بحالة الوقف يعني مثلا أنا باقف على يعني حالة الوقف بنقب بألف تمد بمقدار حركتين تمد بمقدار حركتين دي حطوا تحتها مئة خط لأن قليل من يقف على مد العوض بحركتين يقرؤها كذا <تصفيق> عليمة حكيمة أحدى رشدة والصحيح عليمة حكيمة أحدى حركتين. رش دا هكذا. إذا المد العوض تعويض عن التنوين حين الوقف هو كان أصل تنوين. حين الوقف بقف عليه ب اللي هي ألف مادية مادة طبيعي بتبقى زمن هذه المادة الطبيعي حركتين. الخطأ يقع فيها من من الأمر إنك لما بتقع بتقع بتقفي على المد اللي هو بالمد العوض اللي هو كان أصله تنوين. بتقف عليه بفتح عند الحرف الذي قبل قبله عليمة بتقف بفتحة التلميم فقط استطيع ان انت بتضيف الفتحة التلميم ألف مادية عليمة عندك مادين بالياء وبالألف عليمة كثيرة عندك مادين بالياء وبالألف كثيرة وهكذا إذن إحنا ده خطأ لازم ندركه ولازم نعيه تماما لأن كثيرات عندما تقرأ القرآن المد العوض دي يمكن سبحان الله يمكن من القلاء من القلاء يأتو حتى في القراء من القلاء من يأتو بمد العوض اللي هو بنقف عليه اللي هو كان أصو تنوين هنا في تنبيه لازم في الصفحة التي تريه ذلك تنبيه يستثنى من مد العوض هائي التأنيس بيوقف عليه بالسجن زي شجرة شجرة أقف عليها بالهاء زي ما إن شايفين شاور عليها بالسهم مش السهم شجرة كانت تنوين كيف أقف عليها شجرة جنة تنوين أقف عليها جنة التنبيه الثاني الوقف على ما دعاء ما أن دعاء شيئا الوقف من قبيل هنا بنقف مد اللي هنا بوقف عليه مد عوض وليس مد بدل لأنه أخره أن خلي بالكم يبقى ليس مد بدل لأن هنا ألف وعرضة بسبب الوقف يبقى هقرأ ماء مد العوض خلي بالكم زمنه وليس مد بدل بوقف على دعاء وكذلك شيئا النقطة الثالثة في التنبيه إذا جاء تنوين النصب على همزة متطرفة نحو بناءً نقف عليها كده بناءً مد إيه؟ عوض يبقى أنا في الحالة دي هيبقى كأن بالضبط يبقف بعدها بضيف بضيف بعد الهمزة مد العوض اللي هو حركتين مد طبيعي ناخد بعد كده المد اللي هو رابعا المد المنفصل المدود سهلة بس احنا بنعمل مراجعة للمدود علشان نبين عيوبنا في قراءتنا للمدود وده بيصلح قراءتنا اسأل ربي كده بعد رمضان ان تكون استفدنا من قراءة كل القرآن اللي سمعناه تقوم تكون قراءتنا ان شاء الله كلا تستزيد نهاردة هسمعك بإذن الله واسأل ربي سبحانه وتعالى ان يكون ذاتكم اللهم زدنا ولا تنقصنا أميم يا رب العالمين بالنسبة لماد المنفصل يا بناتي يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمسة القاطع أو الكلمة الثانية اللي تليها يعني بما أنزل إليك قالوا آمنا وفي أنفسكم مد برضو في في الفاء أضع ما هو مقداره مقدار المد المنفصل يمد المد المنفصل في رواية حفص عن عاصم خلي بالك من نقطة دي عن طريق الشاطبية عشان تبقي فاهمة ان المد المنفصل لما بمدّه في الشاطبية ما قدرش اقراه بالقصر يبقى لازم عشان الشاطبية بيجيب بنقرأ المد المنفصل اللي هو الجائز المد المنفصل المد المنفصل بقرأه عن طريق الشاطبية مقدار اربع او خمس حركات, حركات حركة كما ذكرت او كما علمنا الفترة الزمنية اللازمة لنطق حرف متحرك يمد المنفصل في رواية حفص عن عاصم من طريقة طيبة خلي بالك لما تلاقي حد بيقرأ بالقصر الجائز المنفصل بتقولي له انت بتقرأ بطريق الطيبة لأن الشاطبية مفاشل لمد لكن الشاط الطيبة لكن الش... لكن الطيبة عن طريق الطيبة فيها قصر او فيها ايه؟ طو... فيها مد فيها قصر او فيها مد يعني فيها اثنين وفيها ثلاثة وفيها اربعة وفيها خمسة انما طريق الشاطبية عشان نبقى فاهمين لما تيجي واحد تقولك انا اقرأ بس انا مش عايز امد تقول لها أنت كده بتقرأ بطريقة طيبة لازم تكوني فهمة طيبة لكن إحنا بنقرأ دلوقتي بالشاطبية لحفص عن طريق الشاطبية لا يقرأ الجائز المنفصل إلا بالمد بالنسبة ده بالنسبة لي اللي هو الجائز المنفصل عدي كده على ديكي علشان تحس ان أنت بتقرأ الجائز المنفصل يا أيها الذين آمنوا جبتي المد الجائز المنفصل في يا ايها وجبتي يا شوفي المد قوي ازاي شايفه صوته عالي وواضح وجهده ازاي الذين شايفه المد الطبيعي في الياء واضح ازاي امنوا شايفه المد الطبيعي في امنوا اللي هو مد البدل باقي واضح ان حركتين ازاي لكن هقرا غلط يا هقرا القراءه الخاطئه وانا بقرا الشاطبيه يا ايها الذين فين يا بنت المد فين المدود الطبيعيه فين المد الجائز المفاصل اللي هو أربع حركات أقل ما في حاجة للشوف الشرطبي أربع حركات إزاي تجيب إنتوا حركتين كأنك بتقرأ بطيبة النشر عشان كده هو ده اللي احنا عايزين نبقى فاهمين وعينه علشان نقدر نتقن القراءة الصحيحة عشان تكوني مجوودة صحيحة ومعلمة صحيحة للقرآن بإذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لي خمسا المد المتصل المد المتصل يأتي يأتي حرف المد وبعد همزة في نفس الكلمة نحو وجاءكم الرسول الهمزة هنا قبلها ألف بعدها همزة في نفس الكلمة هتقرأها كذا وجاء شوفي المد قوي ازاي وجاءكم الرسول سوء العذاب ازاي تقرأ سوء العذاب ما تقولهاش الخطأ كالتالي سوء العذاب الصحيح سوء العذاب مد يا بنت المد ادي المد الواجب المتصل واو او حروف المد اللي قالب بالالف او بالواو او بالياء او سيء بالياء بهم الياء في وسط الكلمه والهمزه اهي بعدها يبقى الثلاثه مد بالالف او مد بالواو او مد بالياء في كلمه واحده وتاتي الهمزه بعدها هذا هو المتصل بمقداره او زمنه ايه يمد المد المتصل في رواية حفص عن طريق الشاطبية بمقدار 4 و 5 حركات ويمد المد المتصل في رواية حفص عن طريق طيبة النشر بمقدار زي بالزبط حفص في الشاطبية لكن بيزيد عليك من 6 يبقى عندك في فيه الشاطبية 4 و في فيه الطيبة, الطيبة أربعة وخمسة وستة ممكن تقرأ بيها طبعا اللي هي الواجب المتصل طب هل ممكن تركيب المادين المنفصل الأوجه اللي هي تركيب المادين المنفصل والمتصل لما بيجي بالنسبة في إذا كان المنفصل أربعة حركات أمد المتصل كام المتصل أمده أربعة خلي بالك عن طريق الشاطبية هقرأ المنفصل أربعة أمد المتصل الأربعة ما تقولي شيء مثلا تقولي إيه؟ إيه تيجي تقولي يا أيها وتيجي السماء إزاي اتقني الندود اتقني الأزمنة أنت في سلسلة عن طريق الشاطبية في سلسلة واحدة إذا كان المتصل الأربعة يمد المتصل الأربعة ولا صح أن يكون المتصل الخمسة إذا إلا إذا كنت تعملي عرض السكون إذا كان المنفصل خمسة يمد المتصل خمسة ولا صح أن يكون المتصل أقل من المنفصل ما تقرأ إيشها كذا يا أيها وتجلي السماء تولي السماء بأن تقرأت الجائزة المط الواجب المتصل أنقص من من الجائزة المنفصل يبقى أنت بالشكل ده أخليتي بالمدود لذلك هنا بالنسبة لل للأوجه الجائزة في المنفصل والمتصل الحفظ عن طريق الطيبة احنا عموما ما نقرأ بالشاطبية لسه ما قال يعني بالنسبة لل الا لو خدت كده ان شاء الله العشرة في الت... في, ال... في الشاطبية وترجع تاخدي بقى ان شاء الله العشرة في الطيبة فربنا سبحانه وتعالى يأمننا عليك بذلك يعني هي الأوجه اللي هي الجائزة دي بالنسبة لطيبة الناس ان شاء الله بإذن الله يعني هي انت مش مكلفين بها دلوقتي يعني لكن المفروض اننا نكون بس عندنا قاعدة وهي الصفحة التي تاري ذلك وهي قاعدة المد المتصل دائما خدي القاعدة دي إن هي بعد كده تلف في الطيبه سيري الطيبه لان هم هتيجي بعد القاء المد حط القاعده دي عندك دائما قاعدة هامة المد المتصل دائما أكبر أو يساوي المنفصل وهذا للقراء العشرة ما ينفعش تمدي المنفصل أكبر من المتصل دي قاعدة القراء العشرة عشان كده اتقني مدودك علشان تكون مدودك مدود صحيحة احنا هنستكفي بهذا القادرة الساعة بتاعتنا فاتت ان شاء الله عشان نقرأ ونسمع الباقيين وبعد كين هنستكمل ان شاء الله الاسبوع القادم بقية المدود وما تيسر بقية الاحكام يمكن ربنا سبحانه وتعالى عمولنا علينا بختام اللي هي كل التجويد في الاسبوع القادم او بعده ان شاء الله باذن الله وهل في اي سؤال فيما سبق قبل ان انتهي قبل ان ادو هل في اي سؤال النهارده ان شاء الله بإذن الله هتدخل اخوات عشان تقرأ عليا واشوف كده القراءة رب يا رب ان شاء الله تكون القراءة اتحسنت واللي كان نص نص يبقى ممتاز واللي كان لسه بيتعلم يستزيد علما اديني aplikato اه اهو قاعده اقرا حبيبتي هذا رسالكم لسه ان شاء الله ما زلنا ماشيين بالترتيب بإذن الله فهتاخديها ما تخافيش موجودة إن شاء الله بإذن الله هتبقى موجودة عندك وموجودة إن شاء الله في الحلقات لو هتعيدي سماعها مرة ثانية فهديها لك بإذن الله فهي موجودة بس أنا لسه لن أستكمل لك بإذن الله المدود لأنه قارد أقوى السامعين هتدخل فين برضو في هذه في هذه في هذه الدروس فإن شاء الله هديها لك حاضر بإذن الله أستكمل نختم درسنا كده بأن أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يرزقنا علم نافعا يا رب العالمين صار ربي سبحانه وتعالى علم النافع عن وقلبنا أسأل ربي أن يرزقنا خلقا حسنا فإن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقى الله بقلب سليم اللهم ارزقنا قلوبا سليمة وارزقنا قلوبا أوابة توابة منيبة يا رب العالمين وهدنا في هديت اللهم هدنا في هديت وبارك لنا فيما معطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يعز من عديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك الفدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين اللهم اجعل هذه الساعة المباركة في موازين الحسنات يوم تعز الحسنات اللهم اجعل هذا اليوم المبارك تشهد لنا هذه الساعة في هذا اليوم المبارك يوم تعز الحسنات يا رب العالمين اللهم اجعل هذه الساعة المباركة في هذا اليوم المبارك تشهد لنا شاهدا لنا شاهدا لنا يوم تعز الحسنات يا رب العالمين اللهم انا نسألك يا أكرم الأكرمين من خير مماء سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين ونعوذ بك ربي من الشر ما عملنا <تكتفن> اللهم إنا نسألك أن تزدنا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم علما نافعا نعمل به يا رب العالمين اللهم علما نافعا نعمل به يا رب العالمين اللهم علما نافعا نعمل به يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا وقال من خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اللهم اجعل خير ديارنا ديار الاخره اللهم اختم لنا بالصالحات اجلنا اللهم اجعل لنا القبور روضه من رياض الجنة اللهم ارحم والدينا كما ربانا صغارا اللهم ارحم والدينا كما ربنا يربينا صغارا اللهم عافهم واعف عنهم يا رب العالمين واجزهم عنا خير الجزاء يا اكرم الاكرمين وثق الموازينهم وثق الموازين بما تعلمنا وما علمنا وثق الموازين بما تعلمنا وما علمنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلم لأوليائك حربا على أعدائك اللهم جعلنا نورا في الدنيا وجعلنا نورا في الآخرة اللهم إنا نسألك رب العالمين إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة النظرة ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عفته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا مظلوما إلا نصرت. اللهم إنا نسألك أن تقبل دعائنا وأن تغفر لنا وبنى وأن تستر عيوبنا وأن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا وأن تعننا على تعلم كتابك الكريم. اللهم ارزقنا تعلم كتابك الكريم وانفعنا به يا رب العالمين واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعلنا بكرة الكتاب الكريم ممن يقال له اقرأ وردل وارتقي إلى أهل درجات الجنة اللهم اجعلنا معه مع يارب العالمين اللهم اجعلنا معه مع السفرة الكرام البررة اللهم اجعلنا بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وارزقنا الإخلاص في تعلمه وارزقنا الإخلاص في تعليمه واجعلنا ممن يتعلمه لوجه الله واجعلنا ممن يعلمه لوجه الله ولا تجعل للدنيا في قلوبنا شيئا ولا تجعل للدنيا في قلوبنا شيئا ولا تجعل للدنيا في قلوبنا شيئا ولا تجعل لأحد علينا يا رب العالمين ولا تجعل بيننا وبينك أحد يا أكرم الأكرمين اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسمير تسليما كثيرا السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته إزاكم الله خيرا كثيرا أسمعكم إن شاء الله بعد ذلك نتقوله بعد كده إن شاء الله الحجرة بإذن الله